Ya Bطl, naadi ya Neh, et al-Gomer, wa shabsa ki t'al-li ya Neh Abbas, bi ismik ya Bطl, naadi ya Neh, et al-Gomer, wa shabsa ki t'al-li ya Neh Lo sald bil حشاسة بن علي ينسوني حشاسة بن علي ينسوني صف الغضب صف و من عيني عباس باسمك يا بطن نادي عباس باسمك يا بطن اطلب النسخة الاصلية من مؤسسة الفرقان الاسلامي بادارة سرحان الصباحة من شخصك تعني هذا الجله هموم الفوات شوفه ارخص بعمره وقطي حافك فوفه هذا الجله هموم الفوات شوفه ارخص بعمره وقطي حافك فوفه ضربته وحده وصولته معروفه ضربته وحده وصولته معروف تاوينتك يا بطل رد لينا عباس باسمك يا بطل نادي هن باسمك يا بطل نادي Yeah, yeah. يا ابن حيدر علي وحبانه هذا القمر من الشمس خجلانه حبينا ابن حيدر عدو هذا القمر من الشمس خجلانه خسران كل الموا فرح ويانه خجلان كل الموا فرح ويانه باسم الجبل يا حيدره غني لي بسمك يا بطل نادي يا ابو الدنا ديري تمر وشخصك تعني انا منزغبو فاض الجبل وقفاتك بالحرب تشهد كربله بحملاتك منزغبو فاض الجبل وقفاتك بالحرب تشهد كربله بحملاتك بالحمى درقاله وبصولاتك بالحمى درقاله وبصولاتك قد ndi amani adinei Abbas bismik ya botl naadi ane Abbas bismik ya botl naadi ane E'n be'n kumar wa'n shaksa ki t'an ni ane Abbas bismik ya botl naadi ane E'n be'n kumar wa'n shaksa ki t'an ni ane Qumar ha'n shimghi زلزل القوم اللي جد وعادته عباس بتشوفه فالقمر يا حميده عباس باسمك يا بطل نادي يا لي يا بطل نادي يا لي القمر وشخصك يتعاليني يا <تصفيق> يا بطل نادي يا لي القمر وشخصك يتعاليني يا لي الاخراج والهندسه الصوتيه ايسر الغراوي ايسر الغراوي وحيدر الغراييدر الغراييدر